بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيله الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه الماده اهلا وسهلا مقام قبل ان نقود المصلي رحمه الله تعالى ايا انا ورابع هذه الشرعيه ان يوثق عليها انا لا بد ال... ان يوجب علينا الثقه في كل راس مما شرعي واتفقت عليه هذه محصور في كتاب السنه جماعه جماعه السنه لا تحتاج الضره دي هذه تثبت وجود شيئين ان نروحه و الاخر وقد توضحنا لا يوجد من شيء لقاء شيء مفصل عليه انا عندي قدره راس لا يوجد من شيء كده تيكس به ونحن بشيء يفعث وذلك بالنسبة للمساوائف فهلال لا يفعث لا يفعث بكله يعني لا يستعر به فهلال لا يفعث بكله وليلا يستعر به إليه يكون لهما قياس المشتوى خارجيا لين التمثير والمساوى تكون أولا المشتوى الخارجية لين التمثير والمساوى وهنا المساوى الذي تُخَرْد عندك والصوليين في التعريك الثالث أعراض شخصة سيئة القرعي للأرسل سيئة القرعي للأرسل كان بعضهم بعضهم بالحارب أو بالرد وكل هذا علم التقادمة لكن الأخرى نحويل القرم السوى القياة لغة للتقدير والمساور من العرب العالمين لغة العرب والصلاحات والصلاح للصوليين والنافذ بالقياس والجمهور والمتعرسلين والنافذ بالباغلية ونحوه تجيه طرح باصل بحكم جامعة فيه فيه. في ضمن الابداك جمره كان له وهو خالص في نقول من اصل معادله ومحكومه به ثم هذا الطرح الذي معنا نجهل الحكم نجهله انا كن يريد ان يبين انما قصدها للحكمه ان العله التي من قلبنا حرم الشرع العقل بوجود الاصاح على ان يصوب بينهما سؤل يقول ان النبي كان مثالا ليس منصوصا عليه لكن مثالا الذي مثل النبي هل هو المصير اولا هل هو محطما ابناء قال وندى ان القمعه حقا حرام فاين يذ هذا الحكم بالتحليف والقسم هل هو معلل ام انه سبب هل له, له مناقشه ابدا يعني لو يفتر فيه حكم الأصل يكون معذل حينيث الولد لأن الخبر فرغمت بأذل الإذكار إذن الخبر نقول الحكم هو حكم الأصل التحريف هل هذا التحريف معذل؟ نقول نعم معذل معذلته هو الإذكار بمعنى أنه ما حفر الخفر إذا من أذل الإذكار ثم أهد الإذكار موجودا في النبي حينيث نقول الشكم يدور معذل ودودا معذل فنسوّل طاعة ننوّ النبيل للأرض فنجعل الصبر الأرض لأنه معلوم الحكم ومعاني وعندنا النبيل طارقه مجمول الحكم بالنسبة لينا لكن وجدنا في النبيل العذلة التي من أجلها حرم الشرع الصبر عندما لا نقول نسوّل طاعة بالأرض نسوّل طاعة بالأرض فيما لا؟ في حكم الأرض فنسحب حكم الأرض إلى الصبر فنقول النبيل الحرار لماذا؟ بوجود الإذكار فينا فسوّلنا بين الصاع والأقل في الحكم لعلّة الجامعة من بينهم وهو ما؟ وهي الإذكار عندما ينطبق على هذا قاعدة كل ما وجدت العزة وولد الصم فالحكم يدور معجة الوجوداً وعداً فما لم ينطبع لكم الشارع لحكم ما؟ إن وجدت فيني علّة قد رتب الشالة على هذه العملة حكما ماهي غير هذا الفرق ألحقنا الفرع بها هذا حقيقة فرقية واضحة واضحة النبي في هذا فرق نذهل حكمه ويجب أن نجمع لا, لا قواعد قواعد نقول نبي بجمع شرع لأن شرع لا فرق الشرع ثم قوائد كلية ثم قوائد عامة نجمع نقول ذل الشر على أن الحكم يدور معنا في وجودا وعدما لكن نحن جهلنا حكم النبيل في قصوره ذلك ولذلك ان شرع الله يبينا فالمستهدي الذي يقيس النبيل على الخمس لا يحدث حكما من عنده لا وانما يفسر حكم الله العادل ذلك لانها متفق معنا ان لله عزيز يكون الحكم لله وحده اللي هو الحكم الخطاب الشرعي اذا الخطاب غير الشرح لا يمكن ياتي ونحن نثبت للفرع الذي هو النبيل التحريم الالحكم الشرعي تكليفي لابد ان يكون مصدره الشرع حينئذ نقول المستحب او القاهر لا يوجد حكم من عندي بقوه وانما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الذي سطر عليك او قطعي عليك او على غيرك اذا الفرع هو الباقي المحل المطروح الحاكم وتسميع يعني الذي نجهل حكمه او ما يواظ الحاكم بغيره وهو الافتى وَلَمْ يَلِدْ نَفْطٌ بِكَوْمِهِ مَجَعَ نَفْطٌ للنبيل مثلا كم ثابت وَلَمْ يَلِدْ نَفْطٌ بِكَوْمِهِ وَيُرَادُ وَنْ يَقُولَ لَهُ حُّكُمُ الْأَطْلِ بِطَرِثِهِ هذا هو القرم عندنا فرح نبيل أو غيره نريد أن نسوي مجرم غير غيره ونجعل هذا الفرح نساوي للحكم الأطل وفي الأطل هذا الفرح لم نعلم حكمه من جهة الشارع لما أنه لم ير على المراد اذا الاطراح اللطيف هو المحلل الذي يولد اجتماع القوتين والاخر هو اللطيف العالي فالخمر مثال وهو المحلل ثابت ذو الحكم المنحط في حين المحلل ثابت ذو الحكم المنحطين والحكم هو مخرجه ذي فمراد الحكم هنا حكم الاخر اللطيف العالي حكم الاخر اللطيف العالي اما ان ترى توميل الحكم ولذلك لو دل السبيل على أن الفرع ثبت له نظر حكم شرعي تطل فيها نظر لأن من شرط فيها يقول أسواح بجولة حكم فإذا كان معلومة حكم العليم في الشرع تطل فيها ولذلك يقول الوراء هو الحكم هنا حكم العقلي وهو مقتضاه الزليل الشرعي من وجوب أو تعليم أو صحتي أو الثاني أو غير يعني وهو حكم العقلي وهو الحكم الشرعي الذي ورد فيه نظر من كتابه أو سنة أو إجماء ويرادوا تعليقه إلى إنسان والعبلة العبلة هي اذنعها التي ثبت بسببها كم الأرض الحكام الصراعية على نوع عجل على نوع عجل حكم المعجلة وحكم غير المعجل الحكم المعجلة الذي نعلم ونعلم أسبب الذي من أجل حظم الله عز وجل على الأرض يعني هل هذا الحكم ترى السبب على هذا الشيء هل تلت جاء أول عنا تسبب الماء؟ لمحن ما، لمحنما هذا نوع الأوض النوع الثالث حكم غير راني وهو ما يدعون بالتعافل غير معقول الماء أكد العرب القام حكم الشرعي معخول الماء حكم الشرع غير معقول الماء الثاني هو التعبدات المحب لماذا قم صرواه بيه؟ لماذا لا تكون ست؟ لماذا لا تكون أربعة؟ الله أعلم ماهي مع كوم الحكمة هو وجوب قم صرواه؟ هل هذا معادة؟ غير معادة لماذا لا تكون الرقعتان والظوم مر الأربع؟ المغل الثلاث؟ لماذا الرقعتان أولا؟ كذلية؟ ثلاثتان أولا جدية؟ أولا جدية؟ كل هذه أحكام شرعية هل نعلم الحكم؟ لا لا هذا ماذا يسمى؟ تم كومة تعاوذية في تطلب الحكم ذلك معقولا ما يعني لا ندرك الا الذي من اجلها حكم الله تعالى جزاءه انما سمعنا واطعنا ولا نرد نقول اننا لم نعلم ولم ندرك ذلك الا هنا قال ابن المحمد الذي تكلم بما به فجر عق اذا لابد ان يكون الاصل الذي ثبت له الحكم مع علمه بمعنى ندرك أنه ما حكم الله عز وجل في هذا الأطمع إلا من عجل كذلك إذا ما لا ندريه هل يستطيع القياس بها؟ لا يستطيع القياس بها إليه الأشعار بودات لا قياس بها الأحكام غير معقولة المعنى لا قياس بها لا قياس بها إنما يكون فيما ثمنت أن لكم إما بإجماع أو إنضاع أو نفي الفائدة أو نفي أمان كما سيكون إذن العجلة هي الوصف الجامع بين الزوجين الاثنان المناسب لتسجيل حكم الانفصام المستندين فقط المقتضى لإثبات حكم العقد بالضرح هو أمر مشترك بينهما حيث لا بد ان تكون جامعة بينهما لان هذا هو صحيح تقيا ان تكون العبده من اجل حد من شرعه العقد موجود لكن بعينها تماما فقط هنا يكون الحكم خاص بالاقر والعده تكون مشتركه بينهما كون مشترك بينهما اذا عندنا اي الوصف الذاتي غير الفرعي والعقلي فلنناقش لتسفير الحكم المختضر اثبات الحكم العقلي الصرح هو امر مشترك بينهما محلوله الاثبات الحكم كان الحكم يدور وان كل حكم محدد فما موجه هذه العله ولذا نقول ان ليس تطبيق لان الكبرى كاذبه تخيل بينا صورا ترغبت من أجل الإثقار إذا لدي تسترق في أي شراب كالك أولدتهم أي شخصا بالنبي مهما نقول يا عماما نقوم بالأخير نقول أي شرابا مهما تعذل أسماغه وتنوع أشكاله متى موضوع ترسيني عندك الإثقار كما أهم الله وهو السحري إذا لدي تذكر من باب القيامة تذكر من باب القيامة وقد تكون العادة وصفا للسكاني وقد تكون حكم شرعيا ومنديه لا كان لازم لا يجوز بينهم في الحكم الديني بمعنى ان هذا الحسابي لعنده قد يكون معنى هذا العصر وقد يكون قياس جامع عقلي او غيره من طرق الحكم الشرعي والذوق يبقى مثلا فله لم يجد فيه نص فان فال كان للمجتهد في نص طريق دي جوازه يعني اباحه ومجذور الحكم لكن عندنا نفس يا اما التنزيل نجس لا يجوز ذكره هنا نقول التنزيل نجس والحكم لا يجوز ذكره حينئذ القلب نجس وجهلنا الظن ونقول لا يجوز ذكره حمد علامه الاكبر الذي هو التنزيل والعله المعنى الذي ثبت بسببيه حكم الحظ الحكمه الأرض. فمعنى الإلحاء مرات المتنسية للطائم الأطف جعل مراجعاً إليه ومساوي أنه فيه تشوفه في إذن هذه أرسال أربع القياس في الستماع عليه الحجوم فقوله رحمه الله تشوية طائم الأطف أعرفنا الطائم أنه المحل الذي يريد إفاز الحجوم فيه ومن شرصه أن لا يكون معلوم الحجوم يعني أن حجومه تقطت القياس باعتبر كثيره الفرق في عقله في حكم مغلوط للعقل لان التي تسري هذه الافتراضات العلم وهذه العده الجامعه يعني ذاته اجتماع الرمات في التنظيم بنت على ماذا جامع من اقرين الفاضل الاصلي في الحكم يعني هي موجوده في الافتراض ما انها موجوده في الاصل يعني إذن ما هو إذن لتآل إلا على أن حكم الفرع والعاصم هو واحد مجمع بينهما بالفرقين ولذلك لم يدعو حكم الفرع في أمسان القياء لأنه هو ثمر نبديه هذا في أمسان مرة مجمع تنعطي معلوم الحكم ومعلوم العين بل ما الثمرات الثمرات التي نرزوها من القياء هو ما حسك مكشف حكم الفرع ما حكمه نقول حكمه كذا نسحب حكم الاصل ونعطيه للفرحة ووجود العدة الجامعة تجمع قال رحمه وتعالى هذه الأربعة وهذه الأربع أHerzana لها هذه الأربعة وأهلا لها قياس وقياسه أحد الأدية التي تثبت فيها الأحكام الشرعية وما أن الشرعية الناس تثبت فيه الأحكام الشرعية وذلك ترسل وقياسها تثبت فيه الأحكام الشرعية في التنفي لأن المتهج لا يمكن فخما شائعا من عنده لأن الفخما مرغوظا بالعدة كلما وجلت العدة وجدتها كذا الذي حقه هو الله واحد ونحن نكتب فقط لأنه النبي فتا ما تكون معلوم عن عدة فارة جاء فارة وفي ثم عثرات المساعدة تكون العدة ليست واضح بالفارة فالمتهج يمكن بدور العدة بثماغنات الطعام هذه ثم يلحب عجلان الحكم العظمي للفرع إذن القياس أحد الأجلة إلى تدفع القياس الأحكام الشرعية ثم هل هو حدث الشرعية أم لا؟ حضر الشيطة الرحمة الرحمن الرحيم هذه المسألة إن لم يكن فيها خلاف عند المتقدمين إن لم يكن خلاف عادتها مظاهرية وقولهم وإذن البعض الماضيين على هذه المسألة قد دل على اعتباره دليلة شرعية بجملة كتاب والسنة وأقوال الصحابة كتاب والسنة وأقوال الصحابة ولو لم يعرف عن أقوال الصحابة وإجمال لأن أشد أو أقوى ما يتم تأذير صليون في إدباك كثير وإجمال هو حق الصحابة أجمع على أن الثياب جهة الشرعية جهة الشرعية إذن وأقوال الصحابة فمن أجلة الثقاف فيها كل المثال كل تشبيه في القرآن وهو دادم على إثبات خيال لأنه كيف حقيقتهم هو حب القضير على العقيد تشبيه بمدهول بمعنى تثنية فرح جهة العقيدة في خيال هو التشبيه والمستنفيذ والمثاوات والحق النظيف لنظيف قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والمية أنزل الكتاب بالحق والميزان هذا معقصاً على الحق إذن الميزان من شأن أو من وفد الكتاب والميزان ويوزن به الهموم ويقاعث به بيته إذن في الكتاب يأخذ القياد قياس مانا لماذا توزن؟ تقول ما علمه وما لم ترحب حتى إذن تقول ما لم يعلق؟ يلحق بما علمه ما لم يعلق بصفه؟ يقاع بما علمه لكن بشغل اورو نار قمنا رجعنا اول فرض المحيط والله الذي عافنا في احد وثنين وتحامل فثقنا الى بلد مينا فاحيينا من اضطر دم فيها هذا تشبيه هنا التشبيه فذلك وكل تشبيه بلاقيها فشبّه الله تعالى العاده سبحانه القديه ابتداء تماما لان اول فرض المحيط يعني فرض المحيط حصلت حصلت ام لا إعادة بالخط ما حفظ لكن شأنها شأنه بدأة بالخط وأيهم أشد في الوجود أول الخطة وإعادة أيهم أشد إعادة وهذا النجم اعتداء لذلك كما تهى التشريف كما بدأنا أول قطع نحييه إذا شبه الإعادة بإبداء الخط على تشريف والقيامة تشريف كذلك قوله كذلك النشوق في تشبيه وشبه إحياء الأموال بإحياء الأرض لأنه قام ذلك أرصد بالله عبدالله الأخير فكذلك أي من هذا المذكوب هو إحياء الأرض المشروب الذي تحياء النشوق عينيه الشبأ الضاعف أو المضرب في العقل بالشيء المحدود الموجود هذا من أغراض تشبيه هذه هي معلومة في محلها تشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض فغال نظر فيها إذن وردت آيات كثيرة ثالثة اهتترى بالشيء رحمه الله تأمر بكتابة للعيات الضونية وأخذت عبرة من الأمم الماضي وثلاثة الأمثال الواقية والنقطة المقيم رحمه الله تعالى كل مدد في القرآن داد العلمية وكل تشبيه في القرآن وداد العلمية وهذا مدد في باستقصة كذلك قولوا تعالى باستقصة يا أولي الأب يا أولي الأبصار واحصروا الذين ظلموا أزواجهم يعني نظراء ومن أذنب السنة قولوا صلى الله عليه وسلم لمن سألتم على الصياحة أمنا كانت موتنا أرأيت على تشبيه وقيامك أرأيت لو كان على أمك دين فقضيت ليه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قالت صومي على أمك إذا بقعت ما تقوم على فضاء الضيء كما أنه لو ما تنيه وعلى يديه ما فضيته عنه أجل كذلك الصور يزدئ لو كان على يديه فشبأ يديه الله تعالى بيه يديه المفلوق شبأ يديه الله تعالى بيه يديه المفلوق فإن هذا ليس على ناطيه المفلوق أن رجلا كانت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولد ذي قلام أجل يعني كأنه يعرض يعني جودي. قولي ذلي غلاما يعني موافيا فجاء بشكو فقال له قولي ذا لي زيد ادم هل ترى ذلك قولي ذلي غلاما وقال هل لك منيبه فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم توقف الجوار وراد ان يصل له <تصفيق> الحكم هل لك منيبه قال نعم قال ما انواعها قال حمر وحراء قال هل فيها من اوط وهو الابيض في نواه إذا كان في حفار وفيها أول أرض وهو البياض الذي فيه سواء قال نعب فيها أول قال فأذل الآخر الذي فيه سواء أمه وأبوه كل منهما أحمق كيف دعاه؟ قال ما علم لدأه أي أول بمعنى بعض الذالمين قد يقول فيه نوع ذلك الذين من اللورنت ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الاشتغل الاول لعله النكهه التي حصل اذا هذا كيف حصل هذا على, على هذا وهذا جميع الامثال الوارده في الكتاب والسنه دليل على القياس من فيهم اعتبار النبي بنبي ومن اقوال الصحابه الكثير في الدين ولذلك اول نقاط نظر محمد ما الطحاله الدليل الثاني الزكاة في الظنة ثم الإزمار الصحامة الثكوذي على أنه قيام ضريل من الأدلة الشرخية والإزمار في إزمار القيام أقوى الزكاة أقوى ما يمكن له على إزمار القيام هو الإزمار لأن الأدلة المغروفة شميعية من الجبعة مدام نهل أقنية يمكن أن يجبعة زدد المطاق يوجد على الإزمار فالإزمار هو أقوى الأدلة لأنه لا ينفر منه كما مضمعها ولا يعتمد التأويل إن النقص مقرد بخلاف النقص من كتاب السنة فإنه يقصر ذلك وما أنه أكبر شيئا من ذلك هو مغزا لذلك قال بعضه الإجماع هو الذي يعول عليه جمهور رسوليين إجماع إجماع صحاب قياس هو فنجساً بصوليين هو الذي يعول عليه جمهور رسوليين عيث في يدي وقال الآن بي الإجماع أقوى الحددين لهذه فالذات وقتها من اقوال الصحابه الوالد احمد مجان من المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الجابري هو سائل الى بموسى اشعل في الضراء قال ثم الا احمد اهمل فاهمل فالنض من الاغراق فيما بغذيا مما ورد عليه مما ليس في القران ولكم ومن بينه من معاني ولا ولا فديونا عليه بعض الشيء فتبحث في كتابك لتجد جوابا وتبحث في السنه فلا تجد جوابا ماذا قال عمر قال فهم السنه ان افهم الذي يقول لي يعني ثم صار في الامور عندك واعمل الامثال الاشياء متماسكه هذا بحرز عرفت ان ذلك رقم هو لي في كتابنا لا بد ان يكون له نظير ومثيل في الكتاب والسنه حين إذا أعرف الأمثال يعني ما هو أقرب مسجل ما الانتراف لتعلمين في التهوى حكم الكتاب والسنة ثم معنى فيما ترى إذا أحفها إلى الله وأحفنها بالحق حين إذا الحق أرغب فيه أرغب إذا الأمر هو ما هذا؟ في معرفة الأمثال يعني المساعد الثاني تكون متمازنة العذة والحكم تكون متمازنة فيه فما دخل حكمه حين إذا أبدا تتصل لناه قال ابن قيم وآذى كتاب الجليل داب عمر تدقاه العلماء بقبول وشرح فيه كتاب جليل وحكى المسني أن يتطهار من عطل الصحان إلى يومه أجمع على أن نظير الحق حق لا نظير الحق حق ظن ونظير البعاق بفاق واتعمل النقاييس في الفقن في جميع العزاء في ذني الاعداد الهلالي نقول قياس فاس ابتداء السنه والجماعه من رضي ما صحاب السبوت شروط البيع اولا قياس طاهر على مرضاته قياس صحيح وقياس تام قياس صحيح وقياس تام من هذه القياس الصحيح نرد من استيفاء الاركان الاربعه والشروط القديم البره الشيخ رحمه الله تعالى وضاغط القياس الصحيح الا يوجد في مسالهنا الا يوجد في المسائل نفي فلا يحل قياس الخبر المفيد اذا كان الخبر القاهر وجودا لم تصح يعني لم تصح قياسا لما لانه استهزاء قياس باب الاستهزاء ولذلك نأتي عن عن الشيخ رحمه الله تعالى انه معارض استهزاء قال وقياسة الشهد من كانت تعميره لكنه لما كان وظيفة المجتهد أن يكون طائفا كانوا وقفروا فيه عبادوا بالفعل فقط فالطائف مجتهد وإذا كانت حكم حكم الفرع منصوصا عليه إنسانا حرم على المجتهد الإستهاد لما رجل فيه نفسه وأما ما فيه نفسه الأصل في فيه باتباعه فمعنى وقاعدت هذا الشهد بمعنى أنه لا تستطيعه رعبه وعبه كبيره كم شرحين إذن فالذي يولد في المسألة نرصن فلا يحضر في قياس من صغر المرون ثاني من دواب الشرح أي أهلية القائمة أهلية القائمة لا يكون مجهدة ورقين سموط الاجتهاد ليس كل من هبى ودف يقين ويقصن الأحكار ونفرع ونحن الثاني ثالث إثمان وثاني وشروط ولذلك لكثرة غلط وقفق القياس جعل المحل جد يعني في ظاهرها من يقرأ بالمحل ويأتي بالأمثل عشرات مئات كل أسفة مفاقدة قد يظن الظالم يعني هذا فلاه محفظ والصير في ذلك أن كثير من المتأثرين قد اعتمدوا الأقل كالفان بمعنى أنه القدم يستعمل القياس مع وجود المنزل وقد يستعمل القياس والعزن التي تكون ظاهرة في الطعام قد يستعمل القياس وهو مقلد اين ابي اثبت هذه الامور الثلاثه قبل قال ووجب وجود القياده من اصل وبدايه ثلاث اطراف بعد من التخليل ونقول وجود القياده الفاسده كان له احق في في طور الحادثه طور عادي كان متفاه على النفي ما دون الله لكن جانب له شفه قويه من حيث وجوده الاقيات الفاسده ومن نظر بكلام في كلام ابن خلدون في اخر متن فرنسا دليل مجرد يتأثر الثلاث. كل آخر مسلمون لي. لكن القرر في تاريعه لا يستزم رب العرض. يعني إذا كان آخر الدليل كتاب الجنر الذي معدد على الأمر فيها تاب. إذا ما هي المتاعي الذي تتابر في فيها. مساء قليل جدا. مساء قليل جدا. متكثر فيه كل في دور. أما ما دعا في الشرق فالآخر فيه أنه منطوص عجل. ولذلك كل نيمي رحمه ركعان أكثر نصيل فيه إنه قياس مصوفاً عليك لكذا ينطفي على القائد وإذا كانت أكثر ما يكونه وقع فيه قياس مصوفاً عليه ونطفي على القائد توقفت القياس توقف يعني من حيث التضطيط لا من حيث الأرض لا من حيث الأرض فلنجل نكون الأرض لأن قياس المشروع أو بفرد شرعية لكن استعماله قد يطير بأنه تلمي فلنطف الشارع على ذلك أرقيات كالذيك بمعنى أنه مكتاب إليه انتعاد بوجود دليل في القرر وما هي المسائل قليل. قليل. أهل المسائل لأهل المسائل لأهل المسائل لأهل قليلة قليلة وإذا لم تبسط استعمال أهل القيام المسائلين أكبر المدارة أروح يجده لا يفاد حتى بعض المسائل المنصوبة عليها يقول ذلك على الكتاب وكل أهل القيام والمدارة التي كانوا بحوجود في هذا القيام كيف يكونوا بحوجود أهل لين هو اللي جاء عشان يثبت في الحديث كيف ممكن تخيلنا جبنا والاخر <تكتور> التطورات ولذلك في اللي تكلم في صوره عن لين انا ما اتفق معه وهذا الشيء اللي نقول فيه قد ما نقول ان عليه اجماع العلماء ان اجماع العلماء يعني انه ماخذ النص فاذا نفتح عليه كتاب السنه باجماع اتفقنا ان هذا طرف اخر وان نقول التفسير القديم لان هذا الدليل ليس مستقيم بمعنى أنه لا يقارد القياس ليكيد على دليل الفقر الضغط إذا وزن القرح ليس بذليل الشرع إذا ثبت أن القياس دليل شرعي ليس على الصافي وإنما يكون دليل شرعية فإنك تقضي دليل الدار على قرد القياس شروط القياس قرد القياس شروط منها <تصفيق> الأول أن لا يصابب دليلاً أقوى منه فلا اعتبار القيادة من قابط النصر أو المجماع أو أقوال الصحابة إذا كنا قول الصحابي إذا كنا قول الصحابي فتن ويسمى القيادة المقابل لما ذكر ففاسد الاعتبار إذاً إذا كان القيادة حقاً من قائد عوجود النصر فوق القياد فسمونه فاسم الاعتبار ما كان وجود جماعة مع الدليل ان لا يطابق دليلا اقوى منه اقوى منه ولكن داره قياس لصاحب النص او اللجماع او اقوال الصحابه التي ظنوا قول الصحابه انها فيحصل حينئذ قياس مع وجود دليل اقوى من الدليل اقوى, أو أو أقوى من الفرع اكمل على هذا القياس لان فرض ذلك مثال ذلك ان يقال يصح ان تزوج المرأة بصيني في نفسها غير وليها ما رأى الآن تزوج لفنها لغير ولي قال بعضهم نقيسها على صحة بيشها مالها لغير ولي هي تملك المال وتملك البغض حينياً إذا صحة تتفضل في مال وتنبيع تشتري فنصحه لا يتبع إذن دمر هذا الآن الآن تتحكم فيه وتزوج لفنها لغير ولي نقيس هذا على الآن تقول الفارح هو. هذا القياس بارض بارض احتباع لأن المرأة ثابت من نفسه وهو الغر لا فتاح إلا إلا بالعجب وإذا جاء النظر بين إلي برد قياس لك إذا هذا القياس نسميه فاسد الاحتباع هذا القياس فاسد الاحتباع من طاظرته النظر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لن فتاح نظر إلا بالنظر هذا الشيط الأول الثاني أن يكون حكم الأطن ثابت بنص أو إجماع حكم الأطن ان يكون منصوبا عليه او مفعولا به فاذا كانت هذه الفقيه هل يحتفل قياسا فيها بما جاء عندنا بلي جاء عندنا حكم النبي سنه اي نجد ان الحكم الاصل قائم ثابت عندنا هل تريد هذه عندنا هو محل اجمال متفق ان النبي قرر حكمنا بتحريم النبي لعله الاستثناء الموجود في الاخرى مطابق فجعل الحكم الجديد هل نخيط على النبي؟ هل نخيط على الفرأة أو نفعل الأرض؟ هذا الشيء عنه هذا المرأة الشيء عنه فبدلا من أن نضيج المسافة فننحق الفرأة الجديدة لآخر الفرأة الجديدة ولا نقول هذا الشراب الجديدة فيه في علمة النبي فنجمج عنه راجعا إلى الفرأة بل نغتم إلى ناصر فإن كان ثابتاً بخياته لن نتوحق خياته عنه وينما ينقاض على الأصل الاول والذي الذي عليه الفرع الاول لئن رجع اليه اولا وليت قياس الفرع الحالي دي على الفرع الثاني الذي يعد اصلا قد يكون غير صحيح بما ان اذا اخذت فرع من فرع وجعلت الفرع اصلا قد يكون الاجتهاد صحيحا ايه ايه صحيح, أي صحيح. لأنها قد يكون تم الأخلاف والثلاف ولو يتحرك بين الفرح السديد والأطف الذي ألحق من الفرح السديد ولأن سياسة على الفرح ومن فرح على الأرض تطويل بالسائل قد توجد العرب لنفسها الفرح الساعة لذي نريد الحافظ بالفرح الأول على الأرض ساعة قد يكون مانا قد يكون تطويل قد تكون العربة موجودة من نفسها لكن يكونوا في شعبين من التطويل هنايده بضع قاعده ان الذي ياتي بان حكم القاضي تحديد الاسعار فلان كله فاضي تتب كل مفهوم الحكم الخاص فحد الدين بالصام لا لا يجعل اصلا لكل فرح ولا لا ان الذي فرع عن حكم ان يجعل اصلا لغيره ثم غيره الحكم لغيره طرقه طويله حتى ينسى اصل دينه وخرقه هذا نقول لا هذا مثلا قال ان يقال يجري الزباب في الدرر يات على الرض ذلك تقليد قران يقول ها ها يقال رز اي يقال رز اي ان يقال الزباب في الدرر يات على الرض هذه خطا قرن ويجري في الرزي قياساً على البر هذا ف... ويجري في الرزي قياساً على البر حسن البر أفضل كثنا عليه الرزي صار مثلاً مضرباً ثم ذهنا إلى الزرى كثناه على الرزي وهو صار قل الله الأفضل يقاط على البر مباشرة فعندنا الأفضل هناك الخبر الذي يواب حتى لنا الأطل هو الضر ثم قيس عليه أعوذ وهو بالنسبة لي الضر صف ثم تلك في الزرة حيث أن نقيته على الضر أو على الخل المباشرة على الخل المباشرة فالقياة هكذا غير صحيحة ولكن يقال يجل الزبا في الزرة قياساً على البل مباشرة ليقانت عن أطل ثالث من أصل إذا ما قلت عليه الفرق الأول يعتبر أصل لكل فرق حارس إذا وردت فيه العلم المتحيطة بكمانه الشرط الثالث فيها أن يكون بحكم الأصل عدة معلومة يعني معقولة المعلم هذا أهم معلمة ربط المعلم لأن يكون الأصل الذي ترسم عليه الحكم له عدة معلومة المعلم يعني معقول المعلم ليمكن الجرع بين الاصلي والفرع فيه نعم ينفي أنه لا يوجد في نئذ القياف لا يمكن أن يوجد لنا بتحديث علدة الاصل للفرع القياف لا يمكن ليوجد إلا بتحديث علدة الاصل للفرع هذا لن يكون أطرم عندنا كيف نؤدي الحقم يبسلت، فيسبب تنحن لا تعطيها، لا يمكن أن يوجد أطرع حينيذ نقول أن يكون الحكم الأقلي حلة معلومة يعني معقولة معلومة ليمكن الجمح بين الأقلي والصرعين فيها ليعادل حكم الأقلي أفضل فإن كان حكم الأقلي تعافذية معظلة لن يصحى خياس عليه لأنه خياس مبنياً على إدراف الحلم إنه هو تعبية تعبية الحكم عن محل إلى محل جوارات تعبية لك إذا لم يكن معلمة فإنه إلي فطر العصر مثال ذلك للغاية لحم النعام لحم النعام هل يقضى الوضع أولاد هل يريد أن يقضى كاللغاية أمسك الذي يتفضل على رحمه أكيدا مضطور تصوير الخائف أكيدا مضطور لذلك الله ليس من جائز للفطر سيحتراض على المثل أكثر من غاية المثال لا هذا يريد أن يكون أحمل رسم تصوير الخائف فإنه إلي لحم النعام هل يمكن ان يكون موضوءا ام ليس كذلك؟ هل دليل هي نعم فاذا قال قاضي نقيل نحرم نعلم على لحم الابن. لحم الابن في وضوء او لا في خلال حين الوضوء ان نرا في هذه عينك بهذه الحالة الظاهرة هل يعد حكم الاصل هو نفس الموضوع لاكل لحم الابن في الفرح وهو النعام لهم هي ألف تجد في الخلقات أو شبه قريبا فنقول نحن نحمى النعام ينفذ الوضوء كمان هو الشهر ينفذ الوضوء كلها بماذا؟ فأنا نريد أو يريد الغرب نفذ الوضوء نترسم على حفل لحمة الوضوء هل هو معزل أو لا؟ غير معزل، إنه هو تعبه لو يريدك أن العزة، نحن لكن العزة هو غير معزل، هو متعبذ بيه على الصحيح المتعدد الدين فانا لا ادري لماذا حكم الله تعالى وجلب نقد الوضوء على اهل الدين فاذا قاطع عليك تقول قاطع على المتعدد الدين غير معقول بعدا فانت ثبت الحكم الاتي من اثبتها من جلب الظن في القول حمله ما هو الامر فذلك مثال ذلك القاطع من عامه لينقض الوضوء قياسا على رحم البعيد لمشابهتها في هذا الطريق هذا القياس غير صحيح لان حكم الاثم وهو نقض العهد ليس له حينه معنى هل الايمان ما هكذا وانما هو تعبدي محض عن المشروعه الصحيح او تعبدي ومحظور ولذلك لا رقاص عليه يشكل ذنبا محظما بعضها وما دام انه لا حمل فيه مضاحكه وفضل فذلك المحطم مننا فنقول لو أكل لحمة حنزية أو محرموا بالإسماء وكان من نوابع ينتقد وضوءها أو لا أكل ينتقد أو لا ينتقد لو أكل لحمة حنزية أعطى ربك مسلم متوضي وأكل لحمة حنزية ولو كان جامل أما يبدو لأن الحكم فيه أكل لحمة الإبت ولو كان جامل ينتقد وضوء لأنه لم يكن يعني أنه لحظة جديدة لو أفضل لحظة جديدة عالب أو جديدة وهو متوقف ينتظر أو لا ينتظر لا ينتظر طبعا لا ينتظر لماذا؟ لأنه لديه سياسه على لحظة جديدة ليس سياسه وكونه محرم الهبي وزاته بحث هكي لا ينتظر منه وانتحام الهبي ثم مثل أخرى وهي أن من توضع وضوعا شرعيا أو صدى صلاة شرعيا أو صانى طيام شرعيا أو حجل حجل شرعيا لا يحد لأحد أن يوضل عبادة واحد من هؤلاء الناس فالنواصل نواصل وضوع ومفتداء الثيار والحجل تتعبدين ليس لي المثال التعبدين وإنما ما أفضل به الشرم الذي يدفع في أرض وما لم يرد فالعطل عدم الأمر أي ناجد كل ما يمكن من قائد أن تكون بالكسب لأنه نافض قل له أجل فالك إن جاء بدليل ويعتبر شرعاً فيعتبر مناسب وإلا أن أطبع دمه نافض أي استضحى هذا الأطب حتى يدرس في نافض الرابع أن تكون الليلة مستملة على معنى مناسب للعكم يُعلم من الطواعد الشرع كثيراً وتمتكاله في الخامس هذا أطبع ما يفضل بكسب الوصول القبيعة هناك طريق جدي الوقت هناك لكن نقول هو مرض او الارقام ثلاث ارقام الارقام ثلاث ارقام القسم الاول وقت تعلم مناسبته لترتيب الحكم الشرعي عدلا يعني نحن نعرف الطريق الشرعي ان هذا الوقت مناسب لترتيب الحكم عدلا وقت تعلم مناسبته لترتيب الحكم الشرعي عدلا فالإذكار أجل تحريم القمر بعد الناس. أن تم الإذكار تسمى وصفاً اثناناً لما أن هذا الإذكار تضي الإذكار أن القمر من أجل الإذكار لا يترتب على شوق القمر من القرض بالبدل والعافظ والمجتمع كل هذا متبط بك الإذكار فهو وصف المناسب للتحريم وصف المناسب ليه؟ فقل لي ما حظى مرموكا هذا قال؟ للإذكار لماذا أن يترتب الإذكار؟ الاول الثاني عقله قديم ومدهن لا رغيب فهل كما في الوقت المناسب وهو صحيح ان يجوز فيه الانتفاع يجوز فيه مين او فكان الثاني ان وقت النماء الخاص التي قد تكون مذكوره في حكم الشرع ان ليس مستندات وقت غير هناك وقت غيره مناسبه بل لا توافق من مناسبته لبناء فقهي عليه عدم اتفاع الشارع إليه نقل ما بمعنى أن الشارع جاء لي تطبيقه على الحمال هاي فرق الشارع بين كون الذي يعمل الصراء أو يحاو الصراء أو الحل بين كونه عجمياً أو, أو عربياً فرق؟ لأنه لا وصل يمكن أن يعلق فيه فرق لكن ما عدم فيه الشارع من أول إلى آخرين أن يفرق بينه عربي وعربي اتفاوت الشارع بين السماء والذكاء والكيان وغير ذلك بين الطويل والقصير مع ظهور وسط وسط كذلك الابيض والاسود هذه كلها الفاظ لم يعلق الشارح نكما ما على هذه الفاظ هنيد اذا جاء في النص ما قد يكون فيه ذكر لشيء من هذه المتاع او هذه الفاظ وهذا وصف مرغان لان في ارجاعها منين ما ذكر كما كان كم من هذا الشكل اذا نقول وصف غير مناسب بل لا يدراها من أجلته لبناء الحكم عليه لعدم التفاة الشهارة وليس بأهم ما كالطول والقصر والسواد والبيار فهذا يسمى بالوقت الطاردين والقياسة به طار قياسة به طار فأنا ما أسأل هذا حكم الشرعي لا, لا يملك لأنهم حكم من حكم بذلك العصر والعزل ذا من يطول كما يقول أطول هذا لن يعتبره فيه لن يفتل بين شخص وشخص بطولي أو مصرر أو نحن ذات وإنما قرب منهم أن يسعى الوقت كل مضي حين يجد عمى عمى عم قوله أقيموا الطرع أمر بالطرع يجد أن تفعى الطرع بكل شخص يتمثل نساء فقط النظر عن نوري جندي وغولي ومصرر ولولي ونحن هذا يسمى بالوقت فردي عادة ما وصف بين اسمين متضادين وصف بين اسمين ثابتين يعني متردد بينها المناسب والرائع يحكم من هذا يحكم هذا ويحكم ذا وهذا يتم في قياس الشجر هذه مثل مثلا الشجر فهو من حيث انه لم تتحقق فيه المناسبة اشبه القاضي اشبه الطالب ومن حيث انه لم تتحقق فيها كتابها اشبه المنافق ولذلك تكون مية شبهة أشبه هذا أو أشبه عمان مثاله العقل إذا قلت هل تلتم فيه قيمة أو الديع؟ عقل؟, عقل ليس بحور إذا قلت تذيع عليه هل تلتم فيه الديع أم قيمته أميشتك يحدث لأن العقل الآن الضرق فيه تم اقتفاة من حقومي البئيس بالمال وثم اقتفاة من حقومي بالآدمة لأنه مروراً بالظلم وا هنالك يظور ويحد ابن سيده ونحن جاز و في الحلف شبه بالماء ادو يورى ويورق ويورى ويوباخ ويورق فهلن انه جهال فاذا حكم انه الحق بالماء فينتج فيه قيمه او تحفظه بالاصلي والنيل يظور ورمه بالتفريق هنا على السته نوع حتى نتطبع من هذه الناس هل يلحق بالطبع أن تتزمه أجليح أو يلحق في فيه البليمة بجنة مكينة محملة مكينة مكينة وكان يضالب أن يكون اعتبر فيه أقيم هذا الوشور عنده حنابلة هنا الراضح هذا الشيء أن تكون السلمة التي يرارب الجمع بين الفرح والعصر مجتمل على معنى مناسب بالحكم كما مناسب بين الحكم ما هو التحليم مع الحكم يُعلم بطوارد الشارع القامل حين أنه تبدأ المطور بأن هذه الحلة فتحتبرها الشارع بمعنى أنه رتب الحكم على هذه الحلة من أجل تكفي أسائها وهذا معنى براغباً فيه بالإحجار كل التاريخ القامل إذا كان المعنى وصفاً ضربياً لم نتبق فيه لن نصح التحليل به اولا نوعيه الثواني البيضه مثال ذلك حديث عن عبده رضي الله تعالى ان ذريحه كثر على زوجها حين عجب قال وكان زوجها عجب اسود حتى ذلك عني عليه القول عجب اسود الى الثاني واصفر واطم حموديه وضد الحمريه واسود وضده الارجن لا, لا. حضرت الغيور الاخ هي يغضب النقيل الغيور هيغضب على الاحترام ولا خلاص ولا اثر اسمه ايه ده رفاه ابو ديه والتوابع حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم خير بديره هل لي قوم ذو بها عذبا ولو له اسود فلو كان عذبا ابيض لتغير أو لآجة العمودية فقط والتوارد لأسى لهم نقول الأسرد هذا لوز لوز والشرع من الأول من الآوزن لم يعادل شكماً على ألوان المشك فالأسرد الأبيض والأعمى والأخضر العجل من عارض التعاملين التوارد من لعب إذن نقول كونه معاملة هذا وصف القربي لأن الشاق صفق بين الخر والعب ثم أذين الأفرار كونه أسرد هذا وصف القربي الاول حدث هذا الوقت هناك والظلم هناك وقوله اسوا هذا رصف قضيه يعني ملغى الهلال انه هذا الرصف لا يكون عاده ولو كان عاده قال فقوله اسوا رصف قضيه لا مناسبته للحكم ولذلك يسقط الخيار بالانفي اذا عثر تحت عدي محصل وان كان امن او اكثر او غيره ولن يثبت لها إذا عاد قد تحت حلو الريد في الثناس هناك قروا من العباد في هذا المسل عندما تم لصوص ينقل فيها بثنات الأوقاف عبداً أسفل عبداً أسفل تقول حكم هنا معظم في قولي عبداً يعني يضرابنا للحق وأما كل مرآثة قد لعل أبداً لا أبداً وكذلك قال المزيجان الذين يصدرون في فراغوا وشعروا كل ألفوا وألفوا لقريك وطعفوا عنها الابتنهان رمضاً بها كذا وكذا أوجد الحفار تقول هذه كلها أخراكم الله بمعنى إذا جاء الأساس هذه نمشي على مهاله في الأساس يذكر ترككم مولانا يذكر ترككم إذا كونه أعرابي هذا أعراب فنلقى ضربي أن لا ترك الشر لم يفردك بين الأعراب الغيري كون الزائل أعرابي تقول هذا كفيف النظر لكن هذا أعرابي يعني أعراب الغيريب الغيري لذلك أنه الشر على الأعراب أكبرنا حكما ما كونه يا خطا او ينسي قراص او ينسي فضره او يقول هذا وهذا كلها الفاظ وغار بمعنى غير مكتف ان السائح وجبر خطا وانما المراجع توقع على امن في انهاء مرافقته هذا الذي يقدم من, من الناس خامسا من شروط الصحه السياس ان تكون الهته موجوده في طرح وجودها في العقد لو دون تحقق ذلك لابد منك انتحقك ذلك أن تكون العزة موضوع للفرح ووجودها فيه في العصر وجود العزة في العصر لا يعلم بلا بطريق الشرق ووجود العزة في الفرح قد يعلم بالفرح والغير هل يفتح؟ وجود العزة في العصر لا يعلم بلا بطريق الشرق لماذا؟ لأننا اشتركنا أن يكون العصر منصوف عليه الشرق أو المعنى إذن لابد أن يكون العدل الذي رتب عالم الشرق معنوة بطريقة شرقية مهمة وأما وجود العدل في القرع، ليس لبراكب الحد؟ لمعنى أن يكون ثم من السابق الثلاثة؟ هذا الله ربي يجب أن تكون هذا النبي ما تكون حد وثقه في معرفة الإذكار سيرى الوقت ليش لا رفع، لأنه لا رفع كان الأمل في شيء من الإذكار الوقت أو يشمل وراء الحريحة نحن جائم إليه لا نحتاج إلى تليم شرع يسبب أن العزة موجودة للنبي وإذا نقول النبي نحن ماذا؟ حكمنا عليه في تسويته في أطمئي بوجود العزة هل العزة لسا عليها الشرع وأدرحناها نحن بالحزة؟ نحن الذي حكمنا بوجود العزة؟ نحن الذين حكمنا بوجود العزة؟ قد تكون بالعرض قد تكون بالحزة قد تكون بأمن الغزة إذا العزة للعرض يشترط, يشترط فيه ان تكون منصوبا يشترط فيه بفتح دليل الشرط وعند الفرق قد يكون الدليل الصحيحه تكون غير ذلك تكون عله موجوده, موجودة في قائمه وجوده في الاصلين كاذ اذا في طرف والدين النقيه على التحريق التحريق التاكيد لا تقول لهما هذا تحليل التاكيد تحريم التاكيد فلنقال قائم التحال هو التاكيد وكذا التضريب صح أو لا محب. نقول العذة التي لأجلها حضر التأثير الإذاء بكتبار إذن أوكي قد يغضب الأرض والأمر بكتبار إذا ورد الإذاء أيهما أشدوا بطوعا الإذاء بالتأثير حول الضوء والغدر ها الضوء فقط ها حينينا نقول تحرير أو ظهور العذل في القرق آكله من ظهور أهديه للعقل ولذلك خلص في تسميته قيادة كالإذا في ضرب الرابطين مقيف على التأكيد فإيه تفرق إلا موجود في القرق لا من أشرح القيادة مثال ذلك هل يقال الحدث بتحديم الضربة من قرقي ثونه مكيلا فتاة إلا مختلف القيادة لكن لو قيت أنه القيادة ثم يقال يجد الربا بالتفاع القياسة على البر يقول الدفاع ليس خطيئ حين إذن العزة في الغرب وقضر من أجل هذه الغرب ليست موضونة من التفاع القياسة ليست مكيدة مبقوما نحن عند الشرشية يكونوا في الربا لأنه إلا الأخر إذا يجد الربا بالتفاع القياسة على البر ليس لك هذا القياس قاضي للقصير لماذا؟ لأن الربا إلا ما أرم لإلة الهي والتفرح أنه هو البارح إذا مكينة لك الموجود وإنما هو مفروم هذا القياس غير صحيح لأن الهيلا الأغير موجودة بالفرح إذا التفرح غير مكينة غيره مكينة ومفروم أقسام القياس قيمت رشورة خمسة أقسام القياس ينقتل قياس من في أجليل وقفين. جليل وقفين. وهذا التقديم من احتبال كوةه وبعضه. لا ستكونوا قوياً لنفسية ذاته وقد يكونوا مضاحة. جليل يعني وعضة تبين. وهذا منتبق على حتى من حالة رحمة الله تعالى يقول الهلافة لا يسميه الثيابة. لأن الجليل يقول الهلافة لا يسميه الثيابة. ولذلك ينهزل الضرب الوالدين للجليل فلا تقول له ماضي. لكن تحريم الضرب الوالدين. هل هو الثيابة؟ او مجذور بالدليل هنا مقدم الى دليلنا الحقيقي فالدليل رابطه ما ثبتت جلته بنص او اجماع او كان مقطوعا بين بنفس الفارق بين الاصل والفروع ما كانت جلته بنص يعني وراء التغريب هذا الا ذي الذي كان علّة علّة فيه الا الذي معنا الا ما تكون منصوبه او مسممه منصوصة يعني يأتي النظر على أن الجثة كثة كما سيأتي أذقى الروم كثة وقال هذا لكثن يعني نطق النطق بالأي هذا يقال فيها أكثر نشوصا أو مكتن نطق يعني مستخرجا من النصوص ذا نطق القاط وهو غضبان قبل التشويش ما قال نصف التشويش وإنما استنضع هذا العلم هذا العلم ثم المكتن بطع على نوعه مجمع عليها مختلف فيها إذا لا تستطيع أن تكون هذا في جملة أن يكون مالا تكون منصوصا عليها تقول هذا ليس ثم أو مستندقة ثم المستندقة قال على قسمين قد يجمع عليها فعلة غضبنات وخط يكون مختلفة فيها هنا قيات كريم أن يبتكون الحل التي يرام بفادة حكمي وبالطرح لوجودها في الطرح كما أنها موجودة آخر منفوصا عليها أو مجموعة عليها ومجمع العالي هذا أنتحقق بك أن يستنضغ المستنضغ عليها ماذا تقير؟ ماذا قرر في هذه المأيدي؟ أن يستنضغ المستنضغ فيها وهذه مين تأثيركم فيه؟ اسم الآن ومرقفين مثلا تبعلك بأنظم أو إجماع فالعلم المنفوصة فأروني منفوص عليها أو كان مطلع فيه بنسل الفائش بين الأصل والفرق بمعنى أنه يبقى من نسل الفائش يقول لا فرق بين النبي والقرق ويزمع على هذا النبي بمعنى أنه قال لا فرق بين الفرق والأصل ثم يكون عدم الفرق مجمعاً عنه متفق عليك متفق عليك حرم النبي صلى الله عليه وسلم عن بولي في المال الواحد في المال الواحد لو كان مباشرة حرم في الناس لو كان في كأس وطرده أفضل قفلين هذا لأن النتيجة معي هو البول أن يرسل البول إلى المال الواحد سواء كان مباشرة أم هو إذن نقول الذي صلى الله عليه وسلم عنه يقول في ذلك الناس الضوء وإنما نهى عن شيء نعيش ولذلك يأخيب على بعضهم أنه قال أرأتُ رسولة وأبا حسانك لأن النصر إن الموارد فيه المباشرة فلو قال فيك أنت مصفه ولا يقوم إن ثبت هذا أهل هذا قد لماذا؟ لأنه لا فارق بين البول المباشرة والبول فيه تحسن ثم صبه هذا يعبر عنه بنفس الفارح ويدرف في العاطف ثم قد يُتفق عليه وقد يُتفق فيه ويكون مفتوحاً إلا وقعه بإذنها كالبثل الذي ذكرتها أو كان مفتوحاً فيه من الفارس بين العصر والفحر وهذا من أقول لا نحتاج إذا اتعرض فيه في بيانته من الجارة بمثل أننا نحتاج إذا أردنا القيامة أن نقول قول الإخلطرهم لعصرهم لعلمة كده قلت بظهورهم وقوةهم مباشرة ولذلك يقول فلا تقول أنهم أفضل فالضرب أول ما يحتاج تقول جعلنا الضرب قرعاً لوجود العلّة في العظم وهي التأثير وحرماً عنه ألا نتسلم عنه فلن نحن نجد بيانه وإنما يستمع بيانه أفضل مباشرة هذا النور لا يستجد أن تعرضه لبيانه أفضل في الجامعة لذلك السمية في الجليل وهذا النور من تخط العالمين وهو أقوى فهو أقوى أنواع القياس لقوله مفتوعة فيه واقتلت فيه تسميةه في القياسة فلت فيه تسميةه القياسة حسناً بالحاسم وإنه يقول بهذا النوم يرى أنه العاسم لكن يقول بدلالة اللغض الله عجلنا حظم الضرء كما حظم التأكيد فاللغض هو اللغض وليس بيه لأنه مفهوم هو أقوى نعم مثال ما تفت الحزة بالنقص ذا ما سبب الناسد بالمنع قياس المنع من الاستعمال بالدمن الجائز على المنع من الاستعمال بالرض اي المنع رض ضمان بالرض ما حكمه ما حكم تجمعات الروض هذا حكم ما حكم تحريق من غير طرح على المال هل هذا حكم الا التحريق يرسد بمعنى الغلط عند عمرو ملهم لا قرئت عله حكم اخر التي باستظلال بالغلط فاردت في النظم حيث ادى المسعود بن غري الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين ورب ليثني ذيئ فاقرض الحجرين وقال القرض فتوقا امالس والرض مجس والرض مجس كيف نقبل قياس في السابق؟ فنقول الاستثمار بالدمج النبي الجاء هذا ما ورد فيها دمج نبي جاء استجمال شاء بعض وعض هل يستثمون به أو لا؟ ما جاء فيها ماذا؟ وما جاء فيها حيث أنه يجب أن يستثمار بهذا الدمج النبي الجاء الزواره لا؟ لماذا؟ لأنه نبي لأنه نبي خياسة او رفضة خياسة على مالة على اجمال النبات راقص مناطق من مالك تحريك مع انك راقص نجاح اذا وجدت النجاحة في, في الطرعي وهو كوضب دم والدم نجل على المشهور حين ينعم له لانه نجل تمامون يعني اجناء جيد الماضي الامر واضح حتى يا رب تصرفوا وتوحيات يعني يكون فيه نوع استغراب مثال ما ذكرت الذي بالاجماع ما هي النبي صلى الله عليه وسلم يطعم و يضبح يعني ما ضبح يمنع من اقضاء القضيه وتنفيذ حكم الشرع ارسل ضرب طبيعي يثيب هذا لا حكم شرعي يعني ما ضبح الاثنين ادناه اذا كان من يمنع من طول قضيه في حكم الشرع المرار مولا لي عن غضر الشديد حيث لو فألهم سائل أهل ثلاثة بين اثنين لا يستمع ينشغل الإيمان في نفسه فقياة منشئ حاق من القضاء على من من الغضاء منه من قيافنا إذن عند نصاط حفظ الغضاء لكنه حاق حطره الجور حطر شديد حطر شديد هل حطر القولي يبنهم للإجتماع القضية في الزرق المشاعر لأنهم يشوشوا عليهم طالما ليس يعني ذلك ان هذه الشوب شعاله فاذا كانت دارا ان هذه المرض هذا مثل الغضاب ونتيجه العله التي من اجلها نفضنا منها الماء القاطع والصبر فقيام الملح الحارق الذي حضر وجود من الضباب على منع الغضاب منه من قيام الجسد لماذا لذهوث عشه الاصل بتجمع اوره الضباب والضباب ان ذهوث تشري الحكم المانع تشويش من اين عن قام للتشويش لقد اكتشف انما سابق العلماء هذه العلة واجمعوا عليها الهنا ثبت على ان هذه من الاجماع لثبوت علة الاخضر باجماع وهي تشويش فكري وانشغال القلب وهي علة مستربطة علة دون تسمها اي هذا قول قد لم تطلع حضرة القاضي ولا هو الدافع عن الحكم ها هذا نفس أو عام حسناً القاضي وإن كان قد طريق مستنع إذن هذا اللون ثبت فيه العزة ذي من تسمع منه من, من الغضار قاضي وقضى أبضاء على المحطة لعلة تشويش وقال غضر حينيذي نقول مثله لو كان حاكم ومثال ما كان مخطوحاً فيه بنتهي فارغ بين الأرض والقاعة سياسة تحريمه لا أعمال يحين باللوم على تحريمه الزائم بالأكل يطبع منك فالك إلا قمان إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظن إنما يأكلون في قطوله النار وفي أطلعون سعيفا يأكلون فالسر الكثير يحرم الله يأكلون طب لو ما حكى ما يستطيع فرما أو حافر أو اشتر ملام أو تسيح به أو تسيح به حقم واحد حقم واحد لماذا؟ لأن المرأة هنا حيث عن مال اليقين عيني بأي وسينة إن كان صرفوا لهذا الله تضيعهم عين موجدهم؟ فيسوى بين الأسل وغيره في اللوت أو غيره ولذلك قال هنا قياس تحريم الإثلاف مالي يحيين في اللوت على تحريم الإثلاف ليه بالأسل إذا ذرّم الأسل مالي يحيين للإثلاف عند الكريم يعني نحو واجب الحفظ والقياده اين اذا كلما وجد بالله باي صوره كان على وجه الجد او غيره ولذا حكمه يعني الله في كل امر لا فرق بين الاثي والشرب بين الاثي والذوقي بين الاثي والاحثار او الدم او التمضيد كل هذه لها قراب يعني ان كل عقل يقضي ويقطع بأنه لا فرق بين هذه كلها هذا النور الأول هو ثلاثة الكريم قلنا كثير من عصرين اختروا لأنه في بيت الثلاثة وإنه من دلالة الألعاب دلالة الألعاب النور الثالث وهو الصفيد ما ثبت علفه باستنباع ولم يقطع فيه بنسل الفان بين العصر وفان يعني ما خرج هناك الخلو هنا هنا بقى ماذا؟ ما ثبتت إلكه برق أو إذماء أو إذماء على حلة مستنبطة بقي ماذا؟ علة مستنبطة لأي هنا عدد مختلفوا فيها وهو الذي عناه مهد ولذلك لو كان كامير الشيط ما ثبتت حلته بس طاطس عليك فيه المجمعين لكن لو أتعانوا مقابلين لما الثبت يفهم منه أن المراجز حلته بس طاطس يعني سلت فيها لم يجمع عليها عاد مراد الشيطان رحمه الله تعالى ولم يقطع فيه بنت انسان اذا نفي الفاعل على النفس قد قطع من الكفاء تقيته للجلي ان لا الفاعل في الفاعل فهو مضمون ان يحسن ولم يزل به ان لا فرق بين فنه و فنه اذا لم ينسى لا قطع به الذي الفاعل ان صار الجو شكا وهذا تم قياسا باتفاق اهل القياس تم قياسا ان اختلف اهل القياس ما سبب إلده في الصنباح لما لن تكون إلده منصوصاً عليها أو أولوماً عنها ولم يبطع فيه بنفي الفارس بين العاصرها والفارعين وهو النوع وهذا النوع نبذ فيه من التعاف ومبيان نبذل نبين الحلة في العاصر ثم وجودها في الفارعين وبيان وجودها في الفارعين في حال الأمقسمتين حال الأمقسمتين وقدم الأولى أن السكر مثلاً إلدت التحرين للقامري على ذلك في اليات الشعر المقدمه الثانيه ان الشكر موجود في النبيل وهذا المقدمه التي اثبتت الحد والعقل والوفي هذه الشطر وهذا ما اتفقنا على النور ذكر مدينه الله مثال قيام الاسنان على الجذ في تحديد الفن بجمع الايه ان هذا ان يكون بالصامون لذلك كما ان الاسنان قياسه على ما تعلمه هي التمرين اليمه لدرجتين بدايه 200 فاما تعديل الايه تعديل المرهمتين هل هو منصوب عليه لا هل هو مفعول عليه لا فاستثنى من الارفع اذا هو منصوب 300 فقياسه هو ينال على الوزن على قياس الفقه لماذا لان عندنا المرضه في ال10 وهي حلة تحيبها في الغرب في مختلف فيها وهي مستمرة وهي مستمرة في آخر حقيقي فإن التعليل بالتعليل يعني فيه تحريم الغرب لم يتقص بنقضه ولا إسماع ولم يفتع فيه بنفس الفارس بين العرض والقرب اجتمعتها لهم ومنها في هذا المكان إن من الجاهزة يضرح بينهما بأن لأن القرى مظلومة بدخلات فسنة فقال قائل لا فضل بيهم كل منهما يكاعد قل قد قام بأنه رسلان لا يكاعد لا لا ده. ده. والهود يؤمن هذا فضل جوهل فأقول جوهل يؤمن لذلك فرضا بخص إلا تدريبها في الطاعة مش هدريك عينيه نقفينه ما تفضل باستنباعه وما نقفينه من الكلفات من الاخرى معنى لكل ما لم يكن قياسا جنيئا اوروقات الحكم قياس شبه الذي قمنا به في الوقت الثالث المترافق بين النوعين الفرع والمفاهيم وهذا اضح ان مرق الاصل وما اثر في كتب الفقه اثر ما ينتقل في كتب الفقه هذا وضع قياس الشبه ومن القياس لان نلحق الشيء في الشيء اذا مشابه اشبه ما يسمى قيله امرين فرق مثل كلام مثل كلام هذا يبدو كثيرا في المغرب وشوحات الزاد ومن حلال وغير يوجد حلال المغرب إنه يبدو لي أبنيه كثير منه ورغبها إلى أربع عدد ومن القيادة يسمى القيادة الشبه <تصفيق> <تصفيق> وهو قيادة الشبه أن يتردد أفارهم بين أفارهم مختلفين أفارهم وكل منهم رحل وفيه شبه بكل بينا عينيه دارهم بهذا الطرم الني الشمالي هو يشبه هذا ويشبه هذا لكنه ليس مستقيم وانما يكون في احدهما اكثر شبهه في لازم هذا الطعم يتخبط فنسوي بينه وبين ذاك العظم ونسوي لهما هذا زي العظم ما وجه الجرح اين هو؟ هنا في في شرط وهو دوره اثر شبه في هذا ولذلك اعتبر في الظاهر يعني من الظاهر اذا كان يتردد طبعا بين اصلين مختلفين الحكم وظهر شبه بكل منهما فيلحق بالاسل الذي شبه به سواء كان العقد هل يمكن بالتمني قياسه على الحرز او لا يمكن قياسه على الذي اثر بها عفوا ايوه ما بدي احكي لكن مثال في قرطنه هل يعني الحكومه تكليه قياسها الضو افله من هذا ليها انها من الامم عايشه تكاليف ضريبه جبنه وذات يعثر القطاع المشكل المال فاطمه كل الصوره دي ايضا هناك نوع من الشباب قام دقيق ابراح في الصعاب هذا بعض البدين اذا مات عنها لين صارت لي فالعب في ذلك يُرَب المهيمة لو ما تُطحِح ولا تَرِب كذلك العب لا يَسْل إذن, إذن فيه شبه بالمهيم وفيه شبه بالخور من كومه مقالباً بينك التوحيد والتغف الشرك والصرار والقيام والتجانب إذا فيه شبه بينك أمرين كونه القرى المكلفة هذا عرض وكونه مهيمة غير مكلفة هذا عرض إذن وقع العرب بينكم منها ترد غذينا بين أصلين هل يملكوا بالتمليك لو لن لفهم شخص ما أو بعض أشخاص ضحة بيعه وشرافة لو قلت لتأييده حينئذ قيد يملك قياسه على الشوق أو كان يملك قياسه على البسل إذا نضر إلى هذين الأطلين الخوق والبهيمة الشوق أطل والبهيم أطل ولدنا أن العقل مطرد بينهم فمن حيث إنهم إنسان عاقل يذا ويعط ويمن ويضل مش حط ادي اوقات عندها حقيقه الحكم ومن حيث انه يباع ويؤمن ويؤخذ ويوه ويورث ويودع ويتم التصرف فيه مثل ذلك ولن نعد كونها ثانيه هنا الذئب ويودع ويضل قيمه ويتصرف فيه مثل البشر وقد وجدنا انه من حيث تصرف المال اكثر شبها بالمدينه ما يحب فيها اذا تعدوا على هذا الواقع اكثر شبها بالمدينة بنهض في قيمه المدينه ولا يمكن ان يكون موجودا مقصولا ان لا نرى فيه مثيلا ولا تتم في الدنيا وهذا يحدني على وقال انها قد تكون قيمه اكثر من قيمه وكان بها مثلا في ان مثيل قد تكون قيمته اضعاف اعظم ايلا اذا تكون قيمه القرض اللي كان قائم من ذلك في المره حين تكون قيمته اعلى من الرصيد المالي اللي لدي في تلك الفتره يعني لا القرض يقل ما ادنى من ذلك وهذا قسم القياس ضعيف جدا اذ ليس بين فردان يراقب حكمه مناسبا في وانه مش بينه مو في اسفل الاحكام ان اغليك امباخ عن اغليك مع انه يناجعه اخر الاخر افضل كما ذكر حتى الاقى عند التقليد عادما اذا كان كذلك قياس العقل فيه. قياس العقل وهو ما يسمى بقياس القلب ومن قياس من القياس ما يسمى بقياس العقل وهو القلب يعني القلب النقول قل الحق وهو خيأة العدل إثبات نقيض لحكم الأرض للفرع لوجود نقيض علبة حكم الأرض فيه إذا كان عندنا عدل تركب على أن العدل النقيض ولد في الأرض حكم لو لدنا الفرع فيه نقيض علبة اللتي سبكى حكمه في الأرض ماذا نطمعه عدل حكم نعطي بماذا؟ عكس الحكم الذي ثبث للعقل بماذا؟ لأن الحكم يدرم عليك الضوء العقل فوجدنا أن العقل قد عزد في عزته توسب عليك الحكم إذا وجدنا في القرأي بلقيه بعقل كم العزة إليه يلزع منه عقل أي خطر هذا المرادة فيه إثبات نقيه حكم العقل للقرأي إذا كان العقل حلالا كان قرأ حرارة. وإذا كان العصر حراما فذا صار حلالا اذا اثبات نقيل حكم العقل للفرع لماذا لوجود نقيل عله حكم العقل فيه في الفرع لان الحكم يدوم محله وجودا وعملا ولدن ان الشرع يعادل الاحكام في اوقات الناس فاذا كان كذلك تتبت نفيه ان حكم العقل بالفرع لازم منه اثبات نقيل حكم العقل بالفرع و هذا اذا الوجود نقي عندتي اعطي فيه يعني في الصراحه والحكم يدور مع ذلك الوجود وعادنا ومثلوا بذلك في اول طناسلنا الشكل المرسلون هذا في حاله قال ومثلوه جوز الحسن هل في حال لانه قبيح في الحال لا قد جميل الان في نظره من هذه ومثلوا بذلك في قول صلى الله عليه وسلم وفي برع أحدكم صدق حيذا جاء على زوجتكم وفي برع أحدكم صدق قالوا يا رأى أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجل انظر ما هذا جماعة وإذا رتب عليه أجل ما أهم الجماعة؟ زوجة حلاة ما الذي يترتب عليه؟ الأجل والأجل والأجل لكن هل هو مرتبع بنية؟ لا أود من الناس كل حديث تمره بك وهو مقير في حديث إنما العماله من الناس العمال مثلا في أخير أخير الصحر هو أنه كل حديث تمره بك في ترسل ثوارد ولما يذكر في النية حارة ونصير في الحديث تعلم أنه مقير في حديث إنما العماله من الناس العمال إذن وفي فضل حديث قد قالوا يا رسول الله يأتي لحدون شهوتك ويكون لما فيها أجل قال رأيتم على تشبيه رأيكم لو ورعها في الحرام أل كان عليم الوث فكذلك إذا وضعها في الحلال كان نهوك لأنه استغل بهذا الحلال على الحرام والوسائل أل كانوا مقاب يقول الشيخ رحمه الله فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الحرام وهو الوضع والحلال الذي اتبعها بحض مرضى إذا وضعها في الحرام أو إذا وضعها في الحلال الذي اتبعها معه المرضى الذين تسهم عنه إذا وضعها في حرام أم إذا وضعها في حرام على الوزن قالوا هذا مسلم فإنما لشكاه في القرأ ما هو القرأ إذا وضعها في حجم هل يتبط له أذر أو لا؟ وماذا يتبط له؟ أي أيها المشاوزة؟ قد وضعها في حرام؟ ما لعب أرأيتم لو وضعها في حرام أذل على الوزن؟ نعم إذا نقيم الوزن هنا مرتب على أي شيء على الوضع في حرام نقيد الوضع الحرام الحلاة إذن يسمى تدقيد الوزر وهو العسل هذا المقياس قلبي فأثبت أن تدقيد رب كبيراً بالفرع وهو الوضع الحلاة عشي سألت على فحام الحسل العين نقيد حكم الأرض وهو الوضع الحرام بوجود نقيد حذة حكم الأرض وقيد أثبت للفرع الثاني لأنه هو وضع الحلاة كما أنت في الأرض من وزرا لأنه هو وضع حرام لذلك قياس هنا فالفعل هو وقم الحلال ما حكمه؟ الأجر وقم الحلال حكمه هو النسل هذا جاء على الضحاف أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو شفه هذا بي الوضع الحرام من حيث اتباس الوزن عليه هذا مسلم الأمن فكما أنه تلتم الوضع الحرام الوزن نقيب الوزن الغذر يكون بالوضع حيث هذا خيار دي بالقلب ويبقى على ذلك ما شبهه ممن أكل طعاماً حلالاً فهذا لو أكل لأنه لو أكل طعاماً حراماً فكان لعني مين كذلك؟ كذلك لو أكل طعاماً حلالاً كذلك لو لبدت أتوباً محظم وكان لعني مين العب لو لبدت أتوبك وبعم كان لعني مين فكان لكل عضية جديد بالنية فكل مباهر يستغل به المجتم عن حراف له فيه أجر لا كمعه مع البيض هذا وقياس القلب أقسم بجاسة ولا أقسم التعارض هذا التعارض وهذا قد يقوله القرآن أو الصليون بعد أن تذكر الأدلة أربعة لأنهم قد يحصل بينها نور التعارض وهو ما يسمى بالترجيق لكتاب الثالث في الجوحي الشيوان وهو من أهم ما يتجده فإن أن يخلط تلك المساء لأنه إذا ربط عام مصار مصار مصار مصار مصار مصار مصار مصار مصار مصار مصار هذي يبقى ماذا؟ يبقى ماذا؟ يبقى من ذنب البيت بمعنى كتاب غير شقهات طرحة ويقعلمها لك كيف تراجح بين الأطوال؟ هذي يتزيل في حموم؟ هذي يتزيل في الخصوص؟ هذي يكون لازم؟ هذي يكون منزول؟ عيني الأنظر من التلاح والتلاح هذا هو ما يسمى الزياد الزراجين وهو الذي يرغب فيه حصول الففل في التعارض ومكيه تعارض تفاهم من عرض الشيء يحضر كأن كل من المصنين عرض للآخر فيه قال ففل والتعارض في اللغة تقابل الثمان تقابل والثمان والمراضب هي حصوليين تقابل الدليل على شديد المراهعة تقابل الوالدين على سبيل الممانعه فهما اقتروا حيث خالد يحارب صالح واحادهما هكذا حيث خالد احد بن امر يعني كل منهما يمتع مسؤول الان لا قصد من هذا او قصد ذلك منهما ولو قصدنا في الثاني قصدنا ذلك هنا فيه مما في مع كل منهما يواجه الاخر تقابل الوالدين على سبيل الممانعه بحيث يخاص احدهما لحيث يخالف محالهما الأخى ويشترك الدليلين هنا أن يكون هنا شرعيين أما الدليل عاق والراعي هذا لا يقوله عادة وإنما لابد أن يكون نصين يعني مما ثبث فيما ثبث وكل ما ثبث من الأذية المختلفة عندها للم ألوى في أولاد يجب أن يزال على المرأة فإذا جاء الله وما قال لي أنه قول الطقام يكون جاهل وإذا جاء التعار أبدا يشمل أبدا أن يشمل والتعار نوعان تعارض الكل وتعارض بينه تعارض الكل تعارض بينه تعارض الكل اذا كان تعارض بين الدليلين من كل وجه بيكون ذو وجه حيث لا يصير الجبر بينهما عاط التناقض ولا وجود له بالشريعه تعارض الكل الذي لا يصير الجبر بين الدليلين موطن هذا حين يتوقف بينهما كل اهل العلم اظهروا لماذا لانه تناقض سنأخذ صفة نفسه والشرع لا لقظ فيه بوجيباً شريعة كارباً ولله الحمد والمنا طالحك بكل زمان ومدعاً وهذا بحل الإثمان بيننا والناس عن فلالك أو عن فقرين إذا تعارفوا لهذا الأولى الثاني تعارفوا جيداً إن كانت تعارف بين الدليلين في الوجه المنوز بحيث يمكن جنبهم وهذا الأبيض طرق هذا الشيخ رحمه الله الوجود في هذه التي الشرط لذي الوجود في هذه التي الشرط لم يحدث ولكن اعتبار الناس المستقيم ففضاء التعارض أي الشر من اين هو فانما من اعتبار نظر الفقيه ولذلك قد اعتبر لرجال عنده فقيه او عند مجتهد ويقوم من اوضح ما يكون عند المجتهدين عامه لهذا الطرح هذا فرامت عارب في ذهنه إما للكثور حذنه أو للكثور الفاهمه أو للنسيقه للباحث بها الثالث عندما قد عارب عنه لذلك لو أدحب نفسه قليلاً ومحدة عن الذهنين عرضته بأي من الثلاث عندما عارب بينهما لا يصبح تعارب به ظنته هو مكعالوان فجعل التعارب بين قضيحين ثابتين وبينا بأي من الثلاث عندما تكثوره في الباحث بذلك فرامت عنه بأي من الثلاث ولكنك المخبر إذا نتعارض لا يكون في الشر من حيث هو كلام الله تعال لا يتعارض عن بس هذا الكلام النجيس فلا يتعارض برد وكلام النجيس فلا يتعارض القرآن الكبير فإذا حقنا تعارض إليه ناس إلى الترضيح والترضيح هذا لا يأتي بطريقة جلح المنحوهات في مريض المشطنع الترضيح حول تقوية واحد الزليل على الآخر تقوية لأحد الزليلين على الآخر وإذا هو حقيقة ما يمكن منزل المنزل, المنزل, المنزل. ان ياتي الناس او ينتهي الامر بواحد فاحد الدليلين يرجح ماله احد الدليلين هذه وظيفتها ترجيح وتقويه احد الدليلين على الاخر ولا يجوز الترجيح بدون دليلين لا قد هذا مقدم على كذا الا بدليل صريح بين لان اذا ان كل دليل صار حق وتعتقد ما ترونه من الهوى ان اضل نكتب وحشر عقله في شرعه والعقل منه من حاجه تقسيم العقل لا تكن من احكام الشرع فاذا قدم هذا على مفهوم الضرره او, أو ديوان هذا الخراجه او مجتمعا مجد فقد اعتبر من الحرام او يعني ليس مثل ما قلنا علينا الذي دليل الشرع قالوا ان الشيء ما كان او صلاح تقابل الجديدين حيث يخارف رحضو من الأمر أقسام التعارف أربعة أقسام التعارف أربعة الأول أن يكون فينا ذا ليدين عامين يعني كنوا منهم أدعاء وأدعاء أغفر معناه للعبوط من نبق فإذا جاء نقص حام ثبت له حكم وجاء نقص آخر عام ثبت له حكم في راحب رأي أنه يخارف لي نقص آخر إلينا ما من أربع الأحوال ماذا لا أصمع كيف نتعامل مع هذه المصمين أن نقول تعارضا متقطا أو نبدا من محاولة جميع بينهما وكما قائدة مهمة هنا في هذا الفيض هو أن لا يجد إليه أو لا يجد إليه المالي هذه ماذا ما أمكن القائد الترديل ماذا ما أمكن إليه ما يجد إليه ولو بحمل واحد على حال جون الآخر على حال الله قائدين يكون مبهنة ونوره قبله متى ما أمل الجهد فهو راب ولا إقارة تقضين أحده ما ممكن عن آغة إلى عند عدم إنسانه والجهد كما نكره في مثاله أنه لا بد أن يكون بمعنى مناسب الشرق حيث بتكلف تعكس وإنما يكون بمعنى مناسب الدجار أن يكون غير دليدين غير دليدين عامين يدعى ربع تقابل الظلمين حيث عدوه إقارة الأخ له أربع حالة الأول حاله هنا هل الجمع يمكن الجمع بين يمكن الاسم بين محمد والذالق هنا يقول ابن زيد احد ثنين الدليلين الدليل على حاله قطاع الحاله الاخرى التي نزل عليه بثاني والعقل في الجزم ان يطلق مجدول الدليلين على شيء واحد وهذه ليست موجوده هنا وانما سُلم يا جماعه من باب التجاهل والتوسع ولذلك في ذلك بان كن كل جمعت بين الدليلين إذا ثويت بينهما فقررت على حين واحد هذا الذي يفضل فيه لأنه جفل وأما إذا قلت هذا. هذا الحديث العام ينزل على هذه العالة وهذا الحديث العام ينزل على هذه الحاجة جمعته قطر قطر التي سمّي جمعاً جعال جبن ومن بعض الشرسع وهو المجد هذا ليس هذا الحين. هذا الحين. كنت كنت في وجهة وإنما نلحن هذا الثلين كمبذول ومفضل عن هذا ولذلك تقول لا تعارض من في محام الوحد في محام الوحد يبدأ من واحد هل يمكن الجمع بينهما؟ ما طورة الجمع؟ هذا هو الآن في التصوير يعني قول لك الجمع تترى بماذا؟ بحيث يحمل كل منهما جديد العامل على حال يعني صفتك وهيحكم لا يناقض الآخر فيجب الجمع لا يناقض الآخر فيه فيجب الجمع ثم يا جمع تجوزا إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل الهم على عموبي لأنه محاق لأنه يوضع إلى جبل بين النقيطين بإصلاف الجبل بينهم يقول من باب المجاز مثال ثالث قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي أثبت له الهدى وإنك لتهدي هذا موقع في جواب ها ها لا هذا لمن ورحمه وإنك لتهدي والله إنك لتهدي ها وين دلوا احنا قد ما طبعا. هي متنزله طب طيب هي الجمله الثانيه خلاص تمر يعني والله هم كما لم ابتداء قلت لا انما هي لا منتحق علي فقط علي ان اعصر ثم ما يذكر لي احراز كتاب في محل نصب استقراي ان يجب ان تطرطنا من تحقيق لا أليس قوله ذلك لإنه لحظة ومحظة فين أخضر على كله وإنك لتهدي إذا أثبت لهم هجاية لتهدي للصلاة المستقيم مع قوله إنك لا تهدي من أحدثك إذا في الموضع أثبت لهم هجاية وأطمق تهدي إلى صلاة المستقيم موضع أقف إنك لا تهدي من أحدثك هذا المحلوى أثبت لتهدي نوابها نوابها وجلح بينهما أن الآية الأول يراث بها حداية الزلالة من الحق وهذه الثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم بل ما لغيره يعني ثلالة المرشاة تقف بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا مليء ثابت له ولجميعنا الميار والمتنين والعلماء والبعاء كل الله العلم يدعو إلى الله تعالى قالوا ثابتها أي عام والآية الثانية مراد بحداية التوفيط للعالم من خارطة بحداية التوفيط يعني لذلك من الحجة لا تعريحة من السرية قبله قولك تدعو شخصاً من فيقبل وينشت طلبه ويحسر فما ينطل بكلامه ماذا من الله عنه فأنت تعود وليس قائم على شخص قلوبك وإنما تدعو وتبيه وتشت وتدعو كما فيه وغيرت في الأنبياء فإن فاردت أكثر من جاهد وقد تعزيت حدودك آه. يعني إذا كنت لا أفريد إذا تكمل الناس نعم مدراتها لكم لكن إذا جعلتها و جعلتناها نصير بعد الدعوة إذا كنت تعذيك والآية الثانية يراجع إذا كنت فقر العالم أرجو بيذ إذن الله تعالى إذا كنت تعالى لكم الرسول صلى الله عليه وسلم و لا غيره إذن أجل ما تعارب بين الزميلين لا تعارب لو وقفنا نعلم بها إذا كنتم هي وإلا هم المتعاربون في الزهد لا تأذيه إذا كنت تعالى إذا انت عاربت قل لا هداية وإذا انتفقت في اللغة في الموضعين إلا أن الهداية على نوعه هداية الرشادي ودلال وهي مرارب من الآية الأولى وهداية التوفير دي بقبول وحناء من صراحة قلبنا وضعنا لأنه قرارب بالله الذي يعاربنا للتالي الثاني إن لم يمكن الجنب فينا أن نقضينا عنها أولا تقعنا أن نقضينا محل زين كما يعني هذه لا احال هذه الاحال فاذا لم يمكن الجمع بين النصين العامين هنئما نعلم التمييز اولا فالمتاهر ناسخ ان علم الثاني فيعمل به دون الاول يعني اذا لم يكن جمع بين النصين العامين ماذا نصنع نقول ان علم الثاني فالثاني لا ناسخ للام على حسب التقرير في باب التقديم مثال ثاني قال تعالى في الصيام فمن صبروها خير له وهو خير لله وان تصوم خير لك ولو كرهت الامر فهذه الايه في التخيير بين الاطعام والصيام ما تريح فيها ان تصوم خير لك هل تريحها ولا تطعمها